أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لا ريب فِيهِ فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل البني قُونَهُ وَمَن مَعَهُ جَميعا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَنَسْكُنُ لَأَرْضٍ فَإِذَا جاء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 فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا أولام ي قَابله إذ يُت ل عَلَهِم يخِلُونَ للَذقان سجدَ يخُِون للَذقان سُجدَ وَيَنقُدونَ سُبحانَ رب بِنَاءَ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَسْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعا قلوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتم أخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي بِيرَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ على لم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملوا أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ تَنزِيلٌ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ فُوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيداً أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات ما عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن إِت يَنتُنَامَُ بِرَِّهِب وَزِدًا نَاهُم غُدَا وَرَضَطُناَا عَ قُلُ بِهِمُ إذقاممُ فَقالَاُ رَّ نَا رب مَا اتِ وَلَ رُّلًَا نَّذَروَمِن دُج إلَ هلَّ قَد قُل الن إغ أخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى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 وَتَ رَش شَم تَِذاَا أَطَلَات تَزَّوَو كَه فِيه ذَتَ الَمِينِ وَإِذاَا غَرَبَت تَقُرِبُهُم زَتَ الشّمَالِ وَوُم فيِي فَجْوَاتِ لَذِكْرُ مَنَايَا إِلَٰهٍ مَن, من يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَ يبوهم ايقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم ذات تطن في نعيه بالوصيد طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاائِلُ مِنهُم كَم لَ بِسْتُمْ قَا لَ بِسنََّمَ نَهُ بَعبَّ يَوم, يوم قَاُ رَّكُمُ أَعمُ بِمَالَ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها ك برزكِم مِن غُوَتَ لََّف وَلَ يشعيرًاَّ بِكم حَد إِهُ م إ يَهَ ولن تفلحوا إذا نبدأ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن السبب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 أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ولا تقولن لشيء مني فاعل ذلك ودني الله أن اذا نسيت وقل ساء ان يهدياني ابي لا قرب من هذا رشد ونبث في كهفهم 300 سنه و ذا دوتسعه قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض اذ اصير به واسمع ما لهم من وفي حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدأ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 ولا تعد عينك عن غم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ما نغى فالن قلب عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب إنا لا نضيع أجر ما نحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحر يهُمُ لَنَا هَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِن سَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا من سندس تَذَََقِم مُتَّكََِ فِيهَا عَ لَ الرَّائِ نََِّ السَّوَابُ وَحَسَُُ وَضْرِبَ لَهَُّ فَلَ رَجُ لَنِ جَعلناَالِِ حَدهِ م ج نَّتَْينِ مَِعَ النَّابِ وَحَفَفَّهُ م إِلْتَلْجََّتَنِ آتَتُكلَهَا وَلَمْ تَولِّم مِنْهُ شَيْ وَفَجَّنَّ خِلَ لَهُ مَانَهَا رَاء وَكَانانَ لَهُثُمُرُم فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَِرُهُ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 وَل إرُودِتُ إِلَ ِّي لَ أَدِدًاَّ خَرًَا مِنْهُ مَامُ قَلَبَ قَاَالَ لَهُُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَِرُهُ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 وَلَا أُولَاءِ إِذْ خَلَتْ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا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 تطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب كفئه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا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 وَخَيْرٌ لَّهُمْ عُقْبًا وَأَرِ ب لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ ثَلَّطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 كما خلقناكم أول مرة بل دعمتموا أن لن نجعل لكم موعدا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 جَادُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا لِسَكَنَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن مَّرَدِّ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ ظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات ولا أرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا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 وَلا قَدَ صََّّف النَّ فيِي هذاقُرآانِ لَِّاسِ مِن كلُِّمَثَلْ وَكَانَ لِ سَانُ أَكثَرَ شَيْ إِ جَدَلَ وَمَا مَنَ عَن سَأَ مِنون لا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن ظلم ممن ذكر كِرَ بآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً لَّن يَفْقَهُوهُ وَفِي لذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا وربك الغفور ذو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 جمعَ البَحرَيينِ أَومضَ حُقُبَاء فَلَمَّا بَلَ وَامَ جَمَعَ بَنِهِ مَا نَ ساح تَغُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِيبَحرِ فَلَمَّا جَاءَ وَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أنذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى قَوْمَ دَاعَاهُ آتَاهُ مَا قَصَصَا وَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عندنا للماء قال لهم موسى هل تتبعك على ان تعلم من مما علم ترشدا قال انك لن تستطيع معي صدرا وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَتْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِّي تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا رتبا في خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا وَلَا لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَقَطَّرَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ أُولَا مَنْ فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا ذٰلِكَ يَتَمَّ بِغَيْرِ نَفْسٍ إِلَّا قَدْ جِئْتَ شيئا